ودوا لو تكفرون كما كفروا فتقولون سواء ودوا الفاعل هم المنافسون لأن السياق فيها وقل لو تكفرون كما كفر لو هنا مصرية أي ودوا كفركم فهي في بمنزلة أن أي ودوا أن تقفروا كما كفروا ولو مر علينا عدة مرات او عدة مرات على صح انها تأتي لمآل متعددة خارج بينها تأتي مصدرية كما هو وتأتي التمن وتأتي شرطية تكون حرب امتناع، لامتناء وإذا عرفت أن تعرف معاني الفروف فعليك بكتاب مغني لابن إشام أحمد الله فإنه يأتي بكلمة ويبين معانيها وقد اختصر من المهم منه في كفاسة ليست كثيرة وأظن وزنها عليك ما وزع؟ ولا على قدامه؟ نعم. من هو ولا على قدامه؟ ولا على قدامه؟ إيه. كأنك تقول أعطني هذا الوزع. نعم. شو؟ طيب. يقول عبدوا لو تكفرون كما كفر أيك قفرهم. وعلى هذا فما هنا مسترية ولا لصف أن تكون منصورة لأن المراد ودوا لو تكون ككفرهم ومنعوا كفر المنافقين, كفر المنافقين كفر المنافقين كفر غريب إذا لقلوا لدينا آمنوا قالوا آمنوا وإذا خلو لا شياطينهم قالوا إلا معهم فهو كفر مستور ظاهره في رحمة وباطنه من قبله العذاب هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيؤمنون ظاهرا ويفرون ظاطنا ولهذا قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم ما معنى أنهم كذبوا؟ أي أن قومهم كذبوهم في دعوة الإيمان بهم يعني قوم أن قومهم قالوا أنهم مؤمنون وهم لم يؤمنوا. هذا معنى قوله وظنوا أنهم قد كذبوا وفيها قراءة صفعية وظنوا أنهم قد كذبوا أي, أي قنون أنهم مكذبون جاء مصر قال فتكونون سواء فتكونون سواء هنا ألفا عاقبة وليس جوابا للو لأن لو ليست شقي فتكونون سواء أي فتكونون معهم سواء لا فضل لكم عليهم وهذا في مقتضى طبيعة الإسلام أنه يود إذا سلك منهجا أن يسلكوا الناس معهم كل مزلمة لا صاحب لا لا صاحب الصين ولا صاحب الشرق يودوا إذا سلك منهجا أن يسلكه الناس هؤلاء يودوا أن المؤمنين يكفون كما كفوا فتكونون سواء قال الله تعالى محذرا عنهم وعن موالين فلا تتقي منهم أو حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخر منهم أولياء يولونكمнеقضونهم أو, أو المعنى أنين نعم المعنى يعني لا تتخر منهم أولياء لأنهم أعداء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخروا عدوي وعدوكم أولياء وكذلك لا تتخه منهم أولياء توالونهم أنتم لأن موالف الكفار كفر حتى يهاجروا الى الله حتى هنا غايه أو عله هاي يعني يستمر في عداوته حتى يهاجروا الى الله واعلنهم حتى تكون غايه وتكون عله ففي قوله تعالى يقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا هذه علا كتائي عما علا وفي قوله لن نبرح عليه هنا حتى أرجع إلينا موسى هذه غاية الله عزيز ولا الَّذِينَ إلا الذين قَوْمِهِمْ إلى قوم بينكم هُمْ لَاؤُغَاكُمْ حَتَّىٰ إِذَا هُمْ حَاضِرُونَ فَأَنتُمْ حَاضِرُونَ فَإِذَا هُمْ حَاضِرُونَ فَإِذَا هُمْ حَاضِرُونَ فَإِذَا هُمْ حَاضِرُونَ فَإِذَا هُمْ حَاضِرُونَ فَإِذَا هُمْ حَاضِرُونَ فَإِذَا هُمْ حَاضِرُونَ فَإِذَا هُمْ حَاضِرُونَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمَ عَيْمٍ سَبِيلًا أقول الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَسَيْنَ من المنافق سامح الخر الذي يظهر خير ويبطل الشر <تصفيق> هو منه الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان طيب ومن المراد بالمنافقين في الآية أحمل مصدف الذين, من... الذين رجعوا من من أخر. طيب قوله في أكيه عرابه يبيد الله فولده <تصفيق> ما تقدم فعل ولا ما في معلقه خبر اللي كان او صار محذوف اي يصيرهم شيء ثاني طيب في <كي> وجه آخر نعم هل <حال> مين ذلك <شمال> جمالك نعم يفضح هذا لكن في الأول أظهر لأنها يحدث عن أمل الواقع قوله أركسهم بما أرسل شراكه ما أن أركسهم لكن ردا محموجا أو... نعم على وجه الأركاس وأصدر ركس هو الشيء النجس طيب من مراد بن في قوله أتريدون أم تهدو من أظل الله نعم وما معنى قوله من أظل الله نعم ومعنى تهدو إدارة نعم قوله فلن تجد له سبيلا إله. أتريدون أن تهدوا من أضر الله من يضل الله وفلن تجد له سبيلا إليه سجع. طيب حسن أبناء أخذوا فوائدة الله تبارك وتعالى وَدُّوا لَوْ تَقْفُلُونَ كَمَا كَفْلُونَ هذا منتج درس الليلة طيب ود الهد خالص المحبة والمعنى أنهم يودون بكل قلوبهم لو تكفرون كما كفروا لو هذه مصدرية بمعنى أن يعني ودوا أن تغفروا وقول كما كفروا الكاب هنا التشبيه وما يحتمل أن تكون مصدرية أي ككفرهم ويحتمل أن تكون منصولة أي كالذي كفروه أي كالكفر الذي كفروا والمعنى واحد لا يختلف لكن من حاجة العرام فتكونون سواء أي تكونون معهم سواء في الكفر ولا في الإمام في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجبوا في سبيل الله أي لا تتخذوا أولياء توالونهم أو يوالونكم أما كونكم لا تؤمنونهم فراه لأنهم لن يتم ما عليهم من من المهاجر، وأما كونه لا لا لا تستخدمه أولياء تطمعون في أن يكونوا أولياء لكم، فلأن من كان على دينه من كان على غير دينه لا يمكن أن أن يعينك هوين صراخ، وقول حتى يهادروا في سبيل الله اختلفت في المراد هنا هنا. فقيل المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإن كانوا في بابية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة وإن كانوا في مكة فكذلك وقيل المراد في بالهجرة الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجهاد لأن من خرج في الجهاد فقد هاجر أي ترك بلده إلى ميدان إيش؟ المعرى. إلى مدى المعرض وقال في سبيل الله أي في الطريق الموصلة إليه وهي جين وأعلم أن الله سبحانه وتعالى أضاف السبيل إليه في عدة آيات مثل هذه الآية وأشباهها كثير ومثل قوله تعالى فقف كل الذين سابوا واتبعوا سبيله أي طريقة وصن سبيل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده وهو أي هذا السبيل يوصل إلى الله فالواضع له هو الله وهو يوصل إلى الله عز وجل وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله ويكتبع غير سبيل المؤمنين ويضافت إلى مميت باعتبار أنهم سالكون. فصارت إضافة السبيل سبيل إضافة سبيل إما إلى الله وإما إلى المؤمنين فأما إضافة إلى الله فلوجهين: الأول أن الله هو الذي وضعه في عباده مصير عليه، والثاني أنه موصول إلى الله عز وجل وأما إضافته إلى الممي فهذا باعتبار أنه, أنه سالكم ومثل ذلك أيضا يقال في الصراط فإن الله أضافه لنفسه في قوله صراط الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض وأن هذا صراط مستقيما وآضافه أيضا إلى الذين أنعم الله عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم ويقال في توجيه ما قيل في توجيه السبيل فإن تولوا أي تولوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم يعني إذا وجدتموهم خذوهم أسرى بدليل قوله واقتلواهم فالأخذوا أسرى والقتل إسهاروا حيث وجدتموهم أي, أي في أي مكان وجدتم وأن وجدتموه في البر أو في بلادهم أو ذلك ما داموا لم يهاجموا في سبيل الله وتولوا عنه عن سبيل الله ولا تتقلوا منهم وليا ولا نصيرا هذا كرره مرة أخرى إما تمهيدا لقوله ولا نصيرا وإما من باب التوكيد وإما للأمرين جميعا لأن قوله بلا تتقل تتخذ منهم وليا هو كقول فلا تتخذ منهم أولياء لكن هنا ذا الولى نصير والفرق بين الولي والنصير أن النصير من يجاجر عنه من يجاجر عنه من يعتدي عليه فهو ينصر وأما الولي فهو الذي يتولى بالعناية بتحصيل مطلوبك ودفع مرهوب في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الكفار يودون بكل محبة أن يقفر المؤمنون كمكر بقول ودوا لو تقفرون كمكر ويتفرع على هذه الفائدة أنهم إذا كان هذا ودهم فسوف يسعون إليه بكل وسيلة بكل وسيلة سواء كانت الوسيلة في تدمير الاقتصاد أو بالسلاح أو بنشر الأخلاق الرضيلة السافلة لأن الأخلاق الرضيلة السافلة ينتشرت في أمة فعليها الوجع المهم أننا ما دون نعلم أنهم يودون أن نفر كما شفروا فلا بد أن يسعوا لذلك بكل طريق بالتهديد تارة وبالتريب تارة وبتسين الباطل تارة وكما نشاهد الآن أن دول كفر تلعب لعبا لا يستهن به بدول المسلمين. ومن فوائد هذه العربة الكريمة أن بني آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض لقوله تعالى كما كفروا فتكونوا سواء ولا شك أنه إذا اشترك أحد مع فيما أصاب فإنهم تشيع لك ولهذا قال الله تعالى وليم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون بينما في الدنيا إذا اشترك المسلمون في العذاب حان عليهم وتقول الخنسة في في في رسايا أخيه صخر، ولولا كثرة البكين حولي على إخوانهم، لقتلت نفسه وما يكون مثل أخي ولكن يسلل النفس عنه بالتأسف. فالحاصل أن الاشتراك في في العقوبة يخفف. هنا الاشتراك في الكفر. نعم يهون الكفر على أصحابه. ومن فوائد هذه العالم الكريمة اعتزاب الكفار بمن يدخل في دينهم لقوله ود ولسقنا كما كبر فتكوننا سواعا ومن فوائد العالم الكريمة تحريم اتخاذ الأولياء من الكفار حتى يهاجروا في سبيل ذات لقوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل ذات ومن فوائد الآية الحكيمة أن من لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دين على عدم صدقه في إيمانه لأنه متى صدق الإيمان فيه أما متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدعو الغالية والرفيع من أجل الحفاظ على هذا الإيمان ومن فو ومن فوائد الآية الحكيمة لشرح الأفلاس. من أين توخذ؟ من قول في سبيل الله ومن فائد الآث الكريم أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس وليا لنا ويجب علينا مقاتلاته لقوله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتمه وذلك لأنه لا إيمان لهم ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن دين الله ومن مهاجروا في الله ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار لقوله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية؟ وبين محالقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخزاعة بعد صلح حديبية فالجواب أن المراد باتخاذ الأولياء أن ينصرهم الإنسان ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه سواء كان مسلما أو كافيا وأما مجرد أن يتخذ معهم فلفا يتقوى به. ويدفع بهم شروراً كثيرة فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في سلح حديبية ثم قال الله تعالى إِنَّ النَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِتَاقٍ هذا استثناء من إما سبق من قول فَقُدُوهُمْ وَاكْتُلُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَيِّ وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم مثام يعني إلا قوما وصلوا إلى قوم بينهم وبينهم مثام واستجاروا بهم وعقدوا معهم الأحراف فهؤلاء لا, لا ليس لهم حكم ما سبقهم ولهذا قال أوجهكم إلى آخر إن الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم مثام والمثاق هو العهد المؤكد معفوذ من الوثاق الذي هو الرباط الذي يربط به الشيء أو جاءوكم هذا المعروف على ياسمه يعني أو الذين جاءوكم <تصفيق> يعني لم يأتوا إلى قوم بينكم بينهم وثاق ولكنهم جاءوا إليكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أن يقاتل حصرت بمعنى ذاقت ولم تكتسع الارتتال والجملة في قول حصرت قيل إنها في موضع نصب على الحال, الحال وعلى تقدير قد أي وقد حصرت على تقدير قد أي قد حصرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قول هؤلاء الآن جاءوا للمسلمين لأن لا يقاتل المسلمين مع قومهم ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع من؟ مع المسلمين وإلى هذا قال أن يقاتلوكم يعني مع قومهم أو يقاتلوا قومهم يعني مع هؤلاء قوم المسالمون فهؤلاء يقول عز وجل نعم و... ولو شاء الله أبدا كلمة ولو شاء الله لسلّبهم عليكم فلقاتن يعني هؤلاء الذين جاءوا كل لو شاء الله لسلّبهم عليكم فلقاتن انتبه لو هذه شرطية أو مصدية فعل الشرط شاء وجوابه لسلّبهم وقوله فلقاتنكم هذه معطوفة على جواب لو بإعادة اللام الرابطة ولهذا لو خلفت وقيل لسلّطهم عليكم فقاصدكم لاستقامة لا الكلام إذا فهي الله الأولى وعند للتأخير وقول لسلّطهم عليكم أيل أيل جعل لهم سلطانا عليكم بالمقابلة طيب وهل شاء الله لا، لأنهم لم يقاتلوا المسلمين. فإن اعتزلوا، فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيل. إن اعتزلوكم، فصره في قوله، فلم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلام. اعتزلوكم، فلم مكون معكم، ولم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلام أي السلام. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لأنهم قوم مسالمون لم يقاتلوكم ولم يقاتلوا قومهم فهؤلاء مسالمون فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وقوله فما جعل هذه جواب الشرق بقوله فإن اعتزلوه وما سبيلا أي طريقا يبيح لكم رتالهم في هذه الآية الكريمة من الفوائد استثنى هؤلاء الصمت من الناس ممن أمر ممن أمر أمر نابغة وهم طائفة طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم مثال ودخلوا فيها والطائفة الثانية قدموا إلينا جاءوا إلينا فلم يقاتلون فلم يقاتلون مع قومهم ولم يقاتل قومهم معهم. معنا معه فهم مسرعون ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام الوفاء بالإسلام في العهد حيث حمى العهد من باشر عقد العهد معنا ومن لجأ إليه من أين أخذ من قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم متاق الآخر ومن فوائد هذه الآلات الكريمه أن من سالمنا سالمناهم لقوله حصر الصدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتل قومهم وقد سبق لنا في الجهاد متى تكون هودنا؟ وهل يصح أن تزيد على عشر سنوات؟ وبيّننا أن الصحيح أنه يصح تصح هودنا المطلقة المبنية على رأحنا ولنا إذا قوينا أن نبذل إليها. طيب؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات نشيئة الله سبحانه وتعالى. بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم ومن فوائدها أن أكعال العباد واقعة بمشيئة الله بقوله ولو شاء الله لسلطهم فيستفد منها ربط على طائفة مبتدعة زائدة وهم نعم لا القدرية الذين يقولون إن فعل الأسلام مستقل به لا علاقة الله به ولذلك ولو شاء الله لسلطهم عريق ومن ثوائد قوله فلقاتلوكم الرد على الكبرية حيث نسب القتال إلى الإنسان وهم لا ينسبون الفئلة للإنسان إلا على سبيل المجال فماذا يقول الرجل صلى هو صلى على سبيل المجال وإلا في الحقيقة أنه أرجبر على الصلاة نعم ومن فوائد هذه الآلات الكريمة أنه إذا اعتزل من وصل إلينا بأمان فلم يقاتلوا وألقى السلام وجب الكف عنه يقول فإن أتزلوكم فلم يقاتلوكم فألقوا لكم السلام ثم أجعل الله لكم عليهم سبيلاً طيب ومن ثواب العز كريمه الحاصل المفقوم أنهم لو أخذوا من المثال ولكنهم خانوا فقاصروا فإن العهد إيش ينتقد ينتقض ولا يكون بيننا وبينهم عار يخل مفهوم فهم قوله إن أتذلوكم فلن يقاتلوكم وأردوا إليكم السلام فما أجعل الله لكم عليهم سبيلا ومن قائد الآية الكريمة أن من ألقى السلاح وجب الكف عنه لقوله فما أجعل الله لكم عليهم سبيلا لكن إن خيبا أن إلقاء السلاح خيانة وإذاع فإنه لا عبرة في لا إقاله لأن العدو قد يرطس له غدرا وخيانا وقد ينهزم أيضا أمام جيوشها غدرا وخيانا فالواجب التنبه فإن قال قائل أليس ما وقع من أسلام زيد في قتله المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، فأن فأنّبه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه، وقال أقتَلْتَ وبعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن الذي أظهر أنهم قالها تعول من القتل، قلنا لا بذل من قرينة قوية تدل على أنه, أنه يخشى منه الغدر والخيانت، وأما مجرد الغن فلاك لأن الأصل العسمة بالعهد في فيبنى على هذا الأصل حتى يوجد ما يعارضه ومن فوائد هذه الفريضة أن الشرع منع ودفع وإذن كله لله هذا لقوله فما شاء الله لكم عليهم سبيلا وهذه يتلعى لأن الأمر رضي الله هو الذي يحكم ما شاء من حل وحرمة وإجاب وعي يَا رَبَّنَا لَا تُخْزِنَا فِي الْعَذَابِ وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَفِيٌّ مِنْ شَهْرَايْنِ يَتَذَكَّرُ عِنْدَهُ بَقَاءَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق الكلام على قول الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قول بينكم وبينهم ميثاق فما معنى الآية ياسم توافقون على هذا؟ نعم سريع أنا, أنا أقصد إلا الذين يسلون ما معنى الآية؟ إلا الذين يسلون إلى قوم بينهم وبينهم مهلا وما معنى يسلون إلى قوم؟ وما معنى يسلون إلى قوم؟ نعم تمام نعم صحيح طيب الثاني قسم الثاني الذي نعيضا لا نقاتل <تصفيق> نعم حسن هذا الثاني وقال نقول أو جاء وقوم حسر الصدور ومن يقاتلوكم ومن يقاتل وقوم طيب ما معنى قوله؟ فإن فدلوا فلم يقاتلوكم وعلقوا عليكم السلام كما جعل الله بيكم عليهم سفيدا كثني؟ ما معنى؟ <تصفيق> السلام طيب في هذا الغرض على قابلتين مرتبعين الجبرية والقدرية يحيى نعم صح ثم قال الله تعالى ستجدون آخرين ستجدون آخرين ومدون أن يأمنوكم ويأمنوا قولهم السن هنا للتنفيذ واختها سوف للتسويف والفرق بينهما ان التسويف متأخر والتنفيذ حاضر وكلكاهما تبيدان التقرير والثبوت والتحقيق فمثل يقول انت تجد زيدا أنت ستجد زينك أيهما أوهد الثاني أوهد لكن نعم تلتاهم أقصد التوكيد والثبوت ولكن سوف اتراف والسين للقرب ستجدون آخر هؤلاء قصر رابع يريدون أن يأمنونكم ويأمنوا قوة ولا يمكن هذا إلا للنفاق يأمنونكم إذا جاءوكم قالوا آمن فأمنوا وإذا حلوا إلى قالوا إنا معكم فأمن فهم يريدون أن يكونوا مرضين لهؤلاء وهؤلاء ولا من هذا لا يمكن أن ترضي أولياء الله وأداء الله في أنه واحد لأن أولياء الله وأداء الله كلهم أعداء لا يمكن لعدو الله أن يوالي أقصليهم لله أو بالعكس فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لأنهم ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا ولا مع أوروبا ظاهرا وباطا أو لا لي. ليس مع المسلمين ظاهر وباط ولا مع أوروبا ظاهرا لكن في الباطن هم كلنا ركبوا إلى الكتبة وركسو فيه. كلما ربتوا إلى الفتنة فيه أركسوا فيها يعني معناه أنما آلهم الفتنة والعياذ بالله والضلال والمراد الفتنة هنا الخروج من الإسلام أركسوا فيها يعني ازدادوا رقسا وعمقا فيها وبعدا عن الهدى وهكذا كل إنسان يريد الفتنة فإنه يزداد شرا وإيغالا في الفتنة فإن لم ويرقوا إليكم السلام ويرقوا فأيديهم فخروه مقروم حذقتم يعني ان ظهرت أدعوتهم لكم ولم يعتزلوكم حتى يتبينوا ويرقوا إليكم السلام يعني الاستسلام أو المسالمة الظاهر المعنى الظاهر المراد المعين يقول إليكم السلام ويقفوا أيديهم عنكم بالإيذاء فاخذوهم واقتنوهم حيث سكفتموهم خذوهم أسرى واقتلوهم ماتة حيث سكفتموهم أي حيث وجدتموهم كما قالت تعالى إن يفقفوكم يكون لكم عدان أي إن يجدوكم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين. ألاهكم الإشارة هنا إشارة بعيد مع قرب الجثل لبعد منزلتهم وصعود منزلتهم. لأن لأن قريب قد يشار إليه بإشارة البعيد إما لبعده نزولا أو لبع أو لبعده عروة حسب ما يحلو السياق. وَأَوْلَاكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ مُبِيْنًا أي حقاً بيناً وسلطة بقتالهم وأخذهم حيث لم يعتزلوكم ويقفوا عيديهم لم يعتزلوكم ويقووا إليكم السلام ويقفوا عيديهم هذه الآيات كلها في المنافقين وأشباه المنافقين لأنها قدأت بهم وانتهت بهم فهي ذو منافقين وأشباهه، وخلاصة هذا المعنى الجمالي أن الناس ينقسمون إلى أقسام مسلمون ومعاهدون وذنبيون ومنافقون وكل له حكم من هذه الأقسام حكم يليق به في الآية الفريمة. فوائل. منها علم الله أسى وجل بالغير تقوله ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويأمنوا قولهم ومنها إثباق الغراجة بالعبد عبد الله العوث يعني لنا من أين توحى كيف؟ إيه بس انا بكن راهن خرخ راح، ها؟ وصلت ولا ولاشان غريب نعم؟ طيب هي كنا فيها للآه سات الإراء الإراء النساء. يلا. ثمة الذين يمنون وما يقرون ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن الجمع بين الولاية والعداء أن يكون أسامي وليا لأولياء الله وعذ و و وليا لعداء الله هذا شيء لا ممكن لقوله الذين يمنون ويعمن قومهم وهذا قاله في مقام الدم لا في مقام المثل فإن قال قال هل يمكن الجمع بين العداوة والولاية في شخص معين نعم ممكن إذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان والتقوى من جانب وعنده شيء من القفل والبسوط من جانب آخر صار وليا من جانب وعدوا من جانب آخر هذا هو الذي عليها حسنا وجماعة في أن الإيمان والكفر قد يجتمعا لكن ليس الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق بأن الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمع لكن مطلق الإيمان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمع ومن, فتنة ومن طوالد الآثة الكريمة التحذير التحذير للوطاعة الفتن وأن الإنسان كلما وقع وفي الفتنة فيش أركز فيه الله الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين يصرون إذا طوّن. نعم قرأناه. نعم. وما كان من أهل ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة وجية متلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من المؤمن قَوْمٌ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ جِئْنكُمْ وَجِئْنَهُمْ رِئَاءً بَطِيئَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْوَيْنِ مُتَتَبِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْسُرُ مِنْهُمْ مُتَعْمِدًا فَجَعَلَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وعذره عذابا عظيما حول بان الشيطان حين قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا اي فؤاد من ستجدونه؟ ستجدونه اخيرا في النفوائد الآية الكريمة السابقة ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم اعخذنا كما قلتم أربع قوات الأولى علم الله تعالى بالغير لقوله ستجدون آخرين ومنها الرد على الجبرية في قوله يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ومنها أن هؤلاء القوم من فوائد أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما ربوا إلى الفتنة أركصوا فيها وهكذا كل إنسان ليس صادق في إيمانه فإنه كلما ربت إلى الفتنة ازداد شرا ولكسا ومن فوائد حديثة الكريمة أننا أنه يجوز أن يقاتل أنثار هؤلاء إذا لم يعتزنوا المسلمين أي لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلام يعني السلام ومنها حسن البلاغة بلاغة القرآن حيث قال هنا فخذوهم أقصلوهم حيث فقدتموهم هناك فقدت حيث وجدتموهم لأن اختلاف الألفاظ يؤدي إلى النشاط واتفاقها يؤدي إلى الملل غالبا ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء جعل للمؤمنين على ها ها هؤلاء سلطانا مبين أي سلطة سرعية وربما تكون أيضا سلطة قدرية مبينة أي ظاهرة تيّة أما درس الليلة، أما درس الليلة فيقول عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا. الإعراب ما كان فعل ناقص منفي، وخبره لمؤمن وصنه أن يقتل أن يقتل على أنهم أولٌ. بالمستر. أي ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ وأما إلا فهي أدف ستناء وخطأ يحتمل أن تكون صفة لموصوف المهذوف أي إلا قتلا خطأ فقوله تعالى أنعمل سابغا أي أنعمل دروعا سابغا فحظه مع بقاء السفاة كثير في اللغة العربية وفي يقول الله عز ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خضر والمؤمن هو الذي تقضى الإيمان في قلبه والإيمان شرعا أخص من الإيمان لغة لي. إذ أن الإيمان شرعا هو الإقرار في القلب المتضمن للقبول والادعاء أي قبول الخبر وقبول الطلب والادعاء لذلك والانقياد وعدم الاستفاضة ووقوله أن يبخل القسل هو ازهاب الروح في أي وسيلة كان سواء بالسّيف أو بالسهم أو بالإحراق أو بالإغراء أو بأي نوع من رواع القتل وقوله إلا خطأ يعني أنه لا يمكن يقتله خاطئا بل مخطئا والفرق من الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ هو من, من ارتكب الخطأ عنده والمخطئ من ارتكبه بغير عمد بغير قصد ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة أما الخطأ بالقصد فمثل أن يرمي صيدا رمية أو رمية خاتلة فيصيب إنسانا لم يقصده هذا خطأ لماذا بالقصد والخطأ بالآلة مثل أن يضربه في بصوت لا يقتل مثله غالبا فهذا خطأ في الآلة لأنه لم يظن أنها تقتله ولهذا لم يكن قاطبا لقتله حتى يؤدب بها العادة ولكن قدر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب ثم قال وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَبَعًا فَتَحْرِيرُ رَاقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَجِئَةُ مُسَلَمَةِ لِلَى الْأَذِلِ إِلَّا أَنْ يَسْتَفْتَقُ من هذه الشرطية وفعل الشرط قتل وفتحرير هذه جواب الشرط وقرنت بالفاء لأنها جملة ثمية وكلمة تحرير مبتدا والخبر محذوف والتقدير عليه تحرير رقبه وتحرير الشيء وتقليصه والمراد بهذا التحرير تقليص الرقبة من الذل خاصه لا تخلصها من الهلاك ولهذا لا تظن انقذ شخصا محررا له بل من حرره من الذل وخلفه منه فهو المحرر والمراد بالرقبة هنا من النفس كاملة، لكن يعبر بالرقبة عنها لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة، ولهذا إذا قطعت رقبته هلك. وقوله تعالى: مُقْمِنَة المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام، وليس المراد بالإيمان الإيمان الإيمان المطلق، المراد مطلق الإيمان. ولهذا لو آثق فاسقا، لأذى، ودية معقولة على حليف، وعلي يعني وعليه دية مسلمة إلى أهله. ولم يبين الله عز وجل من نسلمها فقال مسلمة مسلمة بالبناء للمفرول وقال إلا أن يصدقوا مستثن من قوله فيها يعني وعليه هي مسلمة للأهل إلا أن يصدقوا أن يتصدقوا على من وجبت عليه فيها في بإسقاطها والعطو عنها فتصدق والمراض بالتصدق هنا المراد العفل والإسقاط لأن لأنه ليس المراد بل, بل إسقاط وقول الله أن يصدق أصدها إلا أن يتصدق ولكن أدرمت التاء في, في فصارت إلا أن يصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير راقبة مؤمنة فإن كان الضمير يعود على المقتول وهو اسم كان وقوله وهو مؤمن جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر بقوله كان يعني والحال أنه مؤمن فتحير راقبة مؤمن أي فعلى القاتل تحرير راقبة مؤمنة وعليه في يكون تحرير مبتدى والخبر محلوف التحرير عليه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهل وتحرير راقبة مؤمنة يقول إن كان الضمير عد على من على المخصوص من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي أهل وسمي العهد متاقا لأنه في الحبل يوثق به المأسوع إذ أن العهد رباط بين متعهدين بحيث لا يجر أحدهما على الآخر ولا أحد يجره على الآخر وقول من قوم بينكم وبينه متاف يعني هل هم كفار أو مسلمون كفار لأن لأن المؤمن ذكر في الأول فدية مسلمة إلى أهله أي فعليه أعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله أي أهل المقفو ومن المراد بالأهل في الموضعين المراد بالأهل الورثة لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلفه الميت ودية من مخلفات الميت وقوله فمن لم يجد وتحرير راقبة المؤمن نقول فيها ما قلنا بالأولى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من لم يجد ايش ادية لا من لم يجد الرقبة اما ان تكون الرقاب معدومة واما ان يكون ثمنها معدومة ولهذا جاءت الآثة الكريمة فمن لم يجد ولم يدكن المفهول يكون ذلك أشمل وأعمل أي فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين أي فعليه صيام وعلى هذا فتكون صيام مبتدى وصبر محثوب والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين يعني يسبع بعضهما يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفتر بينهما وقول توبة من الله هذه مصدر لفعل محذور أي يتوب بذلك توبة إلى الله والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من مآسيه لطاعته، وسيأتي أن لها شروفاً، وقوله من الله أي أن ما شرعه الله من هذه الأحكام يتوب منه على عبد، وإلا لو شاء لشق علينا، وكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من من ذلك، وكان الله عزيز الحكيم كان هذا في الماضي ناسع. وَلَبْطُلَ جَلَالَ السَّمَوَاتِ وَعَلِيمًا خَبَرُهَا وَحَكِيمًا خَبَرٌ كَانَ وَلَا يَصْفَعْنَكُنَّ صِفَةً لِأَنَّ الْضَّمِيدَ لَا يُصَفَ الْضَّمِيدَ لَا يُصَفَ وَلَا يُصَفِّ فيه. وَعَلَى هَذَا غَيْتَعِينَ فِي الْبِعْدِ عَلَيْنَهَا إِشْ خَبَرٌ ثَانٍ وَالْعِلْمُ إدْرَاقُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إدراكا جازب هذا العلم فإذا أدركت مثلا أن هذه ورقة سمي هذا علما لأنني أدركتها على ما هي عليه إدراكا جازب وإذا قلت يترجح عندي أنها ورقة فهذا ليس بعلم لأنه ليس جازب وإذا قلت لا أدري ما هي فهذا أيضا ليس بعلم لأن لأن لا أدركه. طيب وأما حكيم فالحكيم مقوده من الحكم والاحكام. فهو حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم. فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله. و. تأمل كيف قلنا الحاكم على عباده وبين عباده الحاكم بين عباده يعني فصل النزاء بينهم والحاكم عليهم يعني الذي له الحكم على العباد يحكم بما شاء وهو أيضا مستقن الحكمة والحكمة قال العلماء يوضع الشيء في موضعه البائق فيكون اسم الحكيم مجتملا على حكم وإحكام والحكم نوعا والحكمة نوعا أيضا وإذا ضرب اسمه الاثنين صار الحاسب أغداعة وسيفجل الله في بيان فوائد من فوائد هذه الأسفريمة أولا امتناء قتل المؤمن للمؤمن عمد إناء قتل المؤمن للمؤمن عمد يؤخذ من قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطر وإذا جاءت مكان أو لم يكن أو لا ينبغي أو ما ينبغي فإنها تفيد الإنسنة ولكن هل هذا الانتناء شرعي او قدري؟ شرعي؟ صحيح، الظاهر انه شرعاً بل يتعيّن لانه قدراً يمكن ان يقتله ماذا؟ عنداً؟ لا قدراً فاذا شرعاً لا يمكن ولهذا يعتبر من قتل المؤمن الخطع المؤمن الخطع يعتبر ناقص الإيمان جدا حتى أنه يصلح أن ننفي عنه الإيمان نقول هذا ليس بمؤمن أي ليس بمؤمن كامل الإيمان لأنه إذا كانت السرقة لا يسلق لا يسلق ينتهيب للإنسان نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها بصارهم حين يرفعها وهو مؤمن فما ذلك بالإيمان يقتل ومن فوائزة الكريمة أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عنه. تقوله أن يقتل مؤمنا ولكن هل هذا الجواب لا في تفصيل إن كان محاردا فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسن تطير وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذنبيا فقتله حرام نقول ما كان لما يقتل ومن فوائد هذه العادة الكريمة حكمة الشر فين فرق بين الخطأ والعنب لأن الخطأ لا قمرا قصد والعنب يقع عن قصد فالمخطئ أهل للمسامح والعامد لا يستأهلا له وهذا لا شك من الحكمة في الشرع ولولا هذه الحكمة لا استوى العامد والمخطئ ومن طوائد الآثة الكريمة تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ لأن استثناؤه في قوله إلا خطأ يدل على أن هناك عن عندا وهو كذلك في سائر ذكر العن في الآت التي بعدها ومن فوائد الآية الفريمة أن قتل الخطأ بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل يوجب شيئين الأول العفو والثاني يؤخذ من قوله فتحرير راقبة مؤمنة ودية مسلمة في ذلك فإن قيل ومن قتل غير مؤمن فماذا يزمه نقول إن الله تطبينه فيما بعد في نفس الآية ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العتب وعلو منزله، لأنه صار فارقا بهذا الدم وهو قتل المؤمن وهذا يدل على طبيعته وعلو مرتبته وأنه هام وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة نظر الشريعة إلى تحريع الرقاب من الرق، ويسفر على هذه الفائدة الرد على من أنكر على المسلمين الاسترقاق، <تصفيق> فيقال ان استرقاق جاء نتيجة الأمن ضرور، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على إيش على التحقيق، ومن فوائد هذه الكلمة. اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل لقوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفاركا لمعصية في هذا للعلماء قولا فمنهم من قال اشتراط الإيمان في كل راقبة في مفوعة في قد كفارة ففي قوله تعالى في كفارة في الامين اطعام عشر المساكين او كسوتهم اطعام عشر المساكين من ما اوسطنا او كسوتهم او تحذير راقبة الرقبة هنا مخلقة فهذا يشترط فيها الامان نعم يرى بعض العلم أنه اشترط، ويبعى الحروم أنه لا يشترض وهذا نتيج على تخصيص النص في النص الآخر وقد تبينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب وإن اتفق الحكم مع جلال السبب فأكثر علم على أنه يخصص فالسبب في تحقيق هنا هو الورطة وفيه كفارة الامين هو الحلف فالسبب مختلف لكن الحكم واحد وهو في حقيق الرقبة وأكثر العلم على أنه يقيد هذا المطلق ب... نعم يقيد المطلق في كفارة الامين على المقيد في كفارة القتل ومن فوائد آية الكريمة جواز من أعتاق الذكر والأنثى في كبارة الذكر من أين يترحل من الإطلاق تحرير راقبة لم نقل ذكر ولو انتاق سيكون مطلق ومن فوائد هذه الكريمة أنه لو أعتق راقبة كافة نزل أن يعتق عبد لا يصعى حينه لا يزقه إيه إيش في, في كفرة القتل ومن فوائد الآية الكريمة وجود الذية بقتل خضر نعم لا قبل ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم القتل ولهذا أوجب الله ذي الكفارة مع أن القائد الصريه أن المقتل إيش لا كفرت عليه وأنه مفوع عن خلف أو في نومة عن خطا أو مسيان أو عليه لكن تعظيما لشأن القتل صار الذي يقتل منه القتل وله مختيان عليه عليه الكفر طيب ومن فوائد هذه الكلمة أن من قتل من أقع رقده غير مؤمن فأنه لا ليش لا تجزئه وهل اشترى في هذه الرقابة السلامه من العلوم الجسدية كما اشترطت السلامه من العيب الشرعي في هذا خلاف غير بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقة بسيمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن إشاعة من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع. أما لو كان هذا فطر قد قطع جذعه، وهو عبد فعلى القول إشاعة السلامة لا يدخل. وعلى القول بعدم السرار جزء وأكثر العلماء كما أظن على أنه يشترك أن يكون سليما من العنوب الضار في العمل لأن إعتاق هذا مثل هذا العبد يوجب أن يكون العبد عالفا على الغيب. نعم ومنذ الآية الكريمة وجوب الديه في قتل سطا من قوله ودية مسلمة إلى أهله ومن فائدها أنه يجب على من وجبت عليه الديه أن يوصلها إلى أهل الميت لقوله مسلمة إلى أهل وهل تعجل أو أولي على الفور في هذا ثلاثين العلماء منهم من قال إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيرها مصلحة لأن الأصل في وجود الدين قضاءه على الفور فإذا رأى الحاكم التأجير أجلها موجب كلاس كلاسين وهل أبديه واجبة على القاتل في الأصله وعلى العاقله التبعيه أو هي واجبة على العاقله أصلا في هذا خلاف أيضا فمن العلماء من يقول إنها واجبة على القاتل في وعلى غيره بالتبع لأن القاتل هو المباشر وقد قال الله تعالى ولا تذروا وازلت النساء أخرى وتحميل العاقبة إنما هو من أجل إعانته ومساعدته فإذا قدرنا أن هذا قتل الذي قتل خبعاً عنده ملايين الجراح والعاقلة حوالهم ما شئ فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معشفها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكذا في ومن ومنع لما يقول هي واجبة على العاقلة بالأصعد وعلى هذا فلا يجب القاتل شيئا أعنى فلا يجب القاتل شيء حتى وإن كان من أغنى الناس والعاقلة الفقراء، فإنه لا يجب بدأت شيء من الدية لأنها واجبة عدم على العاقلة والظاهر لي أنها أن نقول بالقل الوسط إذا كان عند العاقل قدرة، إذا كان عند الع العاقل قدرة الز الزمان، يعني بمعنى من العاقل ذاته من الواسع، فإن نلزمها. لما فل لما كذلك أن التعاون وإشارة الخراب بأن بعضهم ببعض ضهير، ضهيراً. وأما إذا كان العاقل لا يستطيعون يحمل الدية إلا بكلف ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني فإننا نرزمه لأنه هو الأصل فإن قال قائل ما هي الدية قلنا قد بيّنتها السمة مئة من الإبر للذكر الحر، وخمسون من من العبل للأنساء الحرة وهذا هو القول الصحيح أن العبل هي في جدية وأما الفقر والغنم والذهب والفضة والحلل فإنها أقوى يعني فإنها قيم فإنها قيم والا فالاصل هو الإبل هذا هو الصحيح ومن فوائد الآية الكريمة أن الجية تسلم إلى أهل المقطوم قوله إلى أهل فمن أهله أهله هم الورثة بس في في الآيات السابقة هو واعي أظن لم نأخذ منه شيء ها أخذنا نعم في الآيات السابقة يقول عز وجل إلا يصبر هذا مستقى من قوله دية مسلمة إلى أهل فيستفاد منها أن العفو عن الدية من الصدقة استفاد من أهل الكريمة في هذه أن العفو من الصدقة وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء فالأطاء الله والإبراء هو أن يقلع للسان شخصا مدين من الدين ويسقط الغوان لكن هذا لا ينزق في الزكاة عن زكاة العين يعني لو كان عند على إنسان زكاة وكان عليه دين وكان له دين على فقير فأبرأ الفقير من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك لا ينزق أي لا ينزق الدين عن زكاة العين ومن فوائد هذه العادة الكريمة جواز العفو عن الجاني ولكن هذا مقيد بما إذا كان العفو إصلاح فقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله فإن لما كن فيه إصلاح فترك العفو أولا بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو لأن الإسلاح أهم من المصلحة الخاصة العفو عندي مصلحة خاصة لكن الإسلاح مصلحة آمة فإذا كان هذا الذي قتل خطأا رجلا متهورا لو أخونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة فإن العفو عن هذا ليس من الإسلاح فلا ينبغي. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل المعاهد حرام ووجه دلالة أن الله أوجب في قتل من بيننا وبينه ميثاق أوجب الدير والكفار ومن فوائد الآية الكريمة أن دية الكافر المعاهد ليست كديد المسر لأنه قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم متاء فدية وهذه نكره وإعادة كلمة بلقص النكره تدل على أن الثانية غير الأول كما في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم يغلب عسر يسري ولو كانت الديه ولو كانت دية معاهد فدية المؤمن فقال فالدية مسلمة إلى أهل فالدية يعني التي سبقت، ولكن هذه دية أخرى فإن قال الطائل فما هي إذن نقول اختلق فيها العنية منهم من قال إن ديته ثلث دية المسلم ومنهم من قال نديته نصف ديئة المسلم وهذا هو الصحيح. فمثلا إذا كانت ديئة المسلم مئة بعيد فدية من بيننا وبينهم نتاب من الكتابيين خمسون بعيدا على النساء ومن فوائد الهاتف احترام الجيل الإسلامي للعهود والمواثيق ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق فالأوجب الدية لأهله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينه أمته وإن كان غير مسلم لقول الله تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن فوائدها وجوه إيصال الديك إلى مستحقها فلو قال ديتك عندي في البيت إيت فخذها فإنه لا يزن لابد أن نسلمها إلى لا لابد أن نسلمها من وجبت عليه إلى من هي له ومن فائد لأكد كريمة الإشارة إلا أن في الخطأ لا تجب على القاضي، لأنه لم يقل مسلمها، بل قال مسلماً، فعلى من تجب تجب على العاقل، وهم ذكور العصبة الأغنياء، ويجتهد الإمام أو القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله. فالأقرب يحمل أكثر من الأبعاد والغني يحمل أكثر من المتوسط والفقير ليس عليه الشيء لأنه فقير ومن فوائد الآية الكريمه أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها، فعليه صيام شهرين متتابعين. لقوله تعالى من لمجت فصيام شهرين متتابعين. ومن فوائدها أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه. لا عطف رقبه لأنه لا يجد، ولا صيام لأنه. لا يستطيع كذا عجيب جدا. طيب ولا ولا إقطاع لأنه لم يذكر في الآية ولهذا لما أراد الله عزوجل أن يكون إقطاع وبدأ عن الصيام ذكره كما في آيات الآيات الظهر فإن قال قائل أفلا يصف أن يقاس هذا على الظهار قلنا لا يصف وذلك الاختلاف السبب فإن سبب الكفارة في الظهار هو الظهار وسبب الكفارة في القتل هو القتل وبينهما فرق فالظهار سمه الله تعالى منكرا من الطول وزورا وقتل خطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتر كبح فعله ومن ثوائد هذه الكريمة أن علاقات الخطا مع الكفارة أن يتوب لقول الله تعالى ثوبة من الله وحينئذ يريد على ذلك إشكال وهو كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطا؟ نقول لأن الخطا قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحر مثلا من الخطأ أن يرمي صيدا فيصيب أصيب آدميا نقول هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لكان لسلم من هذا الخطأ فلذلك لما كانت النفوس عظيما والعدوان علىها عظيما وكان الإنسان قد يفصل في بعض على الأحيان أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة فإن قال قائل وهل يجب وهل تجب الكفارة في قتل العمد قلنا لا لا تجب في قتل العمد لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بال بالعذب أو بالصيب ومن قاسر على الخطأ فقد أخفر وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل والخطأ خالد خطأ خالد خلاص الخطأ لا. أو يقتل لا يقتل. كذلك العمد أدية في مال القاتل مغلظة والخطأ على, على آخرته مخففة أيضا فلا يمكن أن نقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضاء ومن فوائد هذه الهاتف الكريمه إثبات اسمين من أسماء الله أحدهما العليم والثاني الحكيم وكما تعلمون أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة ليبين أن ما يحكم به سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفل وأصل الخطأ في الحكم إما من جهل وإما من السفل فإن كان عن غير علم فهو من الجهل وإن كان عن غير حكمة فهو من السلم ولهذا يختم الله تعالى العياب أن تتضمنوا أحكاما يختمها جل وعلا كثيرا في هذين النسمة إن الله كان عليما حكيم فإن قال قائل إذا عفى عن الدية عنها فهل تسقط الكفارة فالجواب لا لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمين وكذلك لو عجز الإنسان عن فصال الكفارة يعني عجز عن اعتاق الرقبة وعجز عن فيام شعرين في فهل تسقط الدية الجواب لا وذلك لأن الدية حق للآدمين فلا تسقط إذا سقط حق الله عز وجل ثم قال تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فمجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه من اعظم الايات التي جاءت في الوعيد من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم المؤمن هنا يراد به المسلم يعني يراد به ما هو أعم من المؤمن فالمؤمن يشمل ناقص الإمام وكامل الإمام وقوله متعمدا، أي متعمدا للقتل أي قاصد له ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالبا يعني أن يتعمد القتل بما يقتل غالبا كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسم والصيحه وما اشبه ذلك وعلى هذا فإذا لم يقصد الفعل فليس عم وإذا قصده بما لا يقتل غالبا فليس بعمل لكن الأول يسمى خطأ والثاني يسمى شبه عمل شبه عمل لأنه تعمل الفعل لكن بأداة بآلة لا تقتل غالبا فسماه العلماء شبه عمل وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون في الآلة طيب يقول فجزاؤه جهنم هذه من الجملة جواب الشر في قول ومن يقتل جزاؤه أي عقوبته التي يجازى بها جهنم وهي اسم من أسماء النار وسميت بذلك لقعدها وظلمتها أعادنا الله وإياكم منها خالدا فيها خالدا أفرور بمعنى المكس ولكن من نعمة الله أنه لم يقيد ذلك بالأبد أو لم يصف ذلك بأنه أبدا فقال صبدا فيه وغضب الله عليه والغضب أبلغ من العقوبة لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه ولا يرحمه كما يحم غيره وينتقم منه بما يبصره ذنبه لقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه أي لما أغذفونا انتقمنا منه ولعنه أي فرده وأبعده وعرحمته وأعد له عذابا عظيما أعده يعني هيع هيأ له العذاب العظيم طيب. في هذه الهاتف الكريمة جليل على أن قتلاً بمؤمن عمجاً من تبائر الدين ورود الوعيد عليه وكل ذنب رتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من تبائر ومن قوائد الآية الكريمة أنه بد من القصد لقوله متعمدا ولكن هل يشترط هذا القصد أن يعلم أنه مؤمن أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشكر ومؤمن أو معاهد فإنه عم هذه فيها خلاف خلافين العلماء منه من قال إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنا فهو عمد مثل أن أن يرمي معاهدا المعاهد لا يجوز فيصيب مؤمنا بل قالوا لو رمى بعيرا يحرم عليه رمها ثم أصاب إنسانا فإنه يعتبر عمدا ولكن مستحيل في هذه المسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمر يعني أراد أن يقتل زيدا فأصاب عمرا فهذا عمر لكن لو, لو أراد أن يقتل بعيرا فأصاب رجلا فليس بعمر وذلك لذلك الفرق بين آدم وبين البهيمة. ولا ولئن أن يقال قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن فأصدوا في هذا المسألة أن يقال العمل يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمر ومن ثوائد آية أن من قتل مؤمنا غير متعمل